احشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم منهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله كد لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إن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 قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا لَهُ بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحُضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبْعَثُ